كان مثله فهو عنه يعني أراد أن يقتل زيدا فأصاب عمرا فهذا عنه لكن لو أراد أن يقتل بعيرا فأصاب رجلا فليس بعمل وذلك لظهور الفرق بين الآدم وبين البهيمة ولن تنقال قصد قتل البهيمة في قصد قتل المؤمن فأصدى في هذا المثل أن يقال العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدا. ومن فائدات الكريمة أن من قتل مؤمنا غير متعمد فلا عقوب عليه. أي لا يعاقب بهذه العقوبة وذلك لأن القيد يعتبر شرطا في ترتب ما يترتب عليه ومن فوائد الآية الكريمة أن قاتل المؤمن عمدا يخلد النار لقوله خالدا فيها وقد استلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة فمنهم من قال إن الخلود هو المقف الطويل ولا يشترط أن يكون دائما ولهذا لم تقيت الآية العبدية وعلى هذا القول لا يكون في الآية إشكال إطلاقا ومن علم من يقول الخلود هو المقف الدائما وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال وهو أن قاتل النفس عمدا لا يخف من الدماء. لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم مقصاص القتلى إلى قوله فمن عفله من أخيه شيء مؤمن لا يخلق النار فقيل إن الآية على محمولة على من استحل ذلك أي من استحل قتل المؤمن عنه لكن هذا القول ساقر لأن من استحل قتل المؤمن عمدا فهو كافر سواء أم قتله أم لم نقتله ولهذا لما قيل هذا التخريج لإمام أحمد تبسم وقال إذا استحل قتله فهو كافر سواء أم قتله أم لم نقتله وهذا التخريج يشبه تخريج من خرج أحاديث كفر تارك الصلاة على أن المراد من استحل ذلك، فإنه قال من من من استحل كفر الصلاة، فهو كافر سواء ترك أم لم فحمل كفر تحمل النصوص كفر تارك الصلاة على المستحل الذي لا يعتقد فرعيتها فيه تحريف للنص من وجهين، الوجه الأول صرف اللفظ عن ظاهره واللفظ الثاني والثاني تحميل النص معنا لا يدل عليه فالجنات على النصوص في هذه المسألة من وجهين وقال بعض العلماء إن الآية على تقدير شيء محتوم والتقدير فهذا جزاؤه إن جاز وإن لم جاز ففضل الله ورسل إن الله لا يقول أن به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن هذا التخريج لا نخرج به من المأسا لأن كلامنا على ما إذا جازت فهل يخلد أو والله عز وجل ذكر في الآية أنه سيجازي بهذا فيكون هذا التخريج ضعيفا الوجه الثالث أن هذا الوعيد مرتب على سبب والسبب قد يوجد له مانع يمنع من نفوذ لأن الأشياء لا تتم إلا لأن وجود أسبابها وانتفائه موانع فيقال هذا جزاؤه، ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانعا يمنع من أفنود الدائم قلنا نأخذ بهذا المال أرأيتم قول الله فعالى ولأبويه لكل واحد منه السدس إن كان له ولد لو كان أحد الأبوين كافرا هل يستحق لا مع لا يظهر العموم فيقال إن نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض بعض وهذا الوجه أسلمها على تقدير أن الفلود هو المقص الدائم أما إذا قلنا إن الفلود هو المقص الطويل فإنه لا يرجع على الآية شيء مما ذكرنا ومن فوائد الآية الكريمه إثبات الغضب لله عز وجل إثبات الغضب والغضب صفة من الصفات الفعلية التي تقع بمشيعة الله تعالى وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه ولكن هل الغضب على ظاهره أي صفة في الغاضب يترتب عليه الانتقام أو إنها شيء بائن من الغاضب والمراد بالانتقام؟ نقول أما استلف فيقولون إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليه الانتقام وليس في الانتقام ويدل لذلك أن هذا هو ظاهر الغضب وأن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه فلو فلو قيل إن الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منه وهذا معنى منزل من عن كلام الله والآن الصريح لأن الانتقام كان سببه إيش؟ الغضب والسبب غير مسبب إذن فالغضب صفة مقائمة بالله عز وجل وليس في الانتقام أما عهد التعطيل والتحريف، فقالوا إن الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام الانتقام أو إراد الانتقام، ولكن أهل السنة قالوا إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله، لأنه لا ينتقم إلا من من غضب عليه، فالانتقام لازم الغضب من لوازم الغضب، وإرادة الانتقام كذلك، لأن الله لم ينتقم منهم أو يريد انتقاما منهم إلا لأنهم أغضبوه. وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب فإن قال قائل الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلبه آدم يغل منها دم القلب وتنتفخ الأوجاد ويحمره الوجه وينتفش الشعر فهل تقولون بثبوت هذا الزاق؟ قلنا لا هذا غضب المخلوق أما غضب الخالق فلا نعلم كذيته لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب فإن قيل الغضب صفة نقص في دليل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه حين قال رجل أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب قلنا هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة ولهذا إذا أسعت إلى شخص أقوى منك غضب وإن أسعت إلى شخص دونه حزن. ذلك يغضب لأنه قادر على الانتقام والثاني يحزن لأنه عاجز عن الانتقام آسف آسف جدا وإذا كان أص أص جاءت مرة تين بعدها تكون أربعة مرات نعم كنت أعمل للمصلحة فأردت السماح نسمح لهم نعم من اعتذر كنت لي أنت أنت سكر مسكر ذا كان عارف الحاله تماما معفونا نعم ما شيء نعم نعم لا. إن كان مقصول من قوم ما هو بالمؤمن ولهذا يمكننا أن الآية بدلت على ثلاثة أنواع المؤمن والمعاهد والمؤمن من قوم بين كفار ليس بينه وبينهم عهد نعم أسوأ المؤمن سواء كان من بيننا بينهم مثال أو لا إذا لم يكن أهل فارن فإن فيه دية ولو قلنا بما قل فكان آيات سكت عن عن بين عمن بين أو بينهم أحد نعم نعم إي نذكر إن شاء الله الدرس القادم ذكرنا بها قبل نعم خالبي نعم إذا قلنا أن الخنوط في اللغة العربية بمعنى مفسد طويل صحتها يقال ما بين على خلاف في القنود هل اقصد التعديل اول نعم يا دكتور يلا مو بس بكعد انا ليش تروونا ايش ليش تروونا ليش ما الله فرق بين وأشرنا إلى الحكمة في ذلك أن قدر العمل لا تكفره كفاره لأنه أعظم للسنة الواردة في ذلك وردت السنة في هذا ولعل علّه ليص لنا بحث موضوع في الديانة. وأظن وزلعناه من قبل وزع من قبل ارجع الى ثم قتل نفسه نعم الى ان الذي قتل نفسه متعمدا فيها انه خالب مخلدا ابد نصع التعريب نعم جاد أنه ربما في تلك الساعة ما عنده إيمان. نعم آدم لا يخلص الآيات في الآيات التوبة والومات. نعم منتهى ما في إشكال. منتهى ليس في إشكال. كلام على أنه مات وهو قاتل نفسا عمدا. أما من تاب فإن الله يأخذ ذنوب الجميع ولا إشكال في يا من قتل مؤمن متعمدا وتاب تاب الله نعم نعم الشيخ الله خير هل يشتغل العلم بالعقوبة لإقامة القصاص لا يقول أنا يشتغل العلم بالعقوبة لإقامة القصاص نقول لا يشترط وهذا عام في كل شيء متى علم الإسلام أن هذا هو أن هذا شيء محرم؟ ترتب عليه آثاره. ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أتاه في رمضان أوجب عليه الأعفار من ذلك. جاء يسأل من الذي علمه؟ عبد الله. د الله. إِنَّهُ وَصَحِيحٌ لكن ابن عباد صلى الله عليه وسلم يقول ان قاتل عمدا لا توبة له ولكن قوله محمول على ان المراد لا توبة له باعتبار حق المقتول مقتول لان الحق لان قاتل عمدا يتعلق بيه حقوق حق الله وحق اولياء المقتول وحق المقتول أما حق الله فلا شك أنه أنه يسقط بالتوبة في نص القرآن والذين لا يدعون مع الله لهم آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزمون ومن يفعل ذلك يطعى كاما يضعى عبدالعذاب يوم القيام ويقض فيهم وعنى إلا من تام وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم أصبع أفهم قبل أن ت... دون إشكال حق لأن المقتول يسقط بسيء من القاتل نفسه لا لأن حقهم أن يقتلون وقتل سلموا نفسه وأما حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حق لأنه لا يعلم سماعه فيحمل ما جاء عن ابن عباس الله وعنه معاله هذا أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول ألا أن الطالب الصحيح أن له توبة حتى باعتبار حق المقتول لأن الله تعالى يوفى عندهم القيام حيث تاب توبة نصوحا الشيخ الأن لو قتل قاتل نعم ثم بات هذا المقتول نعم يقول لو ما قتل قتل قاتل مقتول. لو إيش؟ لو قتل قاتل مقتول لو قتل القاتل <تصفيق> المقتول <مقروض. تصفيق> مش التأبيد. لو قتل شخص لو لو قتل شخص إنسان ماذا هذا المقتول؟ فأولياءه كلهم متبغون على قتله إلا طفل صغير مثلًا. الطفل الصغير ينتظر. حتى. يبقى. لكن لو سمح أحد الورثة وهو لا يعرف إلا واحدا من ألف سقط القصا. بقوله فمن عفى له من أخيه شيء وشيء نكره في سياق الشرف تشمل القيء وكليه. وعم عبد الذين حملوا الآية وأحاطوا بدار الصلاة على المستحب فلا يذن على حديث هذا تعطينه عدد فائدة. إله. ولهذا قلنا أنها يبقى النص لا فائدة منه. أي لو مات في السجن لو مات في السجن تعين في الثية وفي مال لا العمد ما يعمل عقل شيء لكن إذا لم يدعو مال إما أن تصطر أو تأخذ من بيت المال نعم يلا نزوق في الخطأ في الخطأ <سؤال> نعم فيشير هل يعكر على قول هذا الله تعالى وليس لذلك إلا ما سعر قوله تعالى ولا بالنسبة للغاية نعم لا, لا يعكر على هذا لأن هذا من باب التعاون لأن الخطأ يقع كثيرا فكان من رحمة الله عز وجل أن يحمل هؤلاء كما يحملون في النفقة نعم إيه؟ لا ما هذا ها بعد أن أن يخلص على النار الذين يستحقون العذاب ثم يخرجون هذا بعد أن يترك كل شيء يُقتل بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت وأهل النار خلود ولا موت يقول هذا حل فول خلود فلا موت ألا يدل على القول بأن الخروج هو الموت الدائم نقول ما يا لكن هل هو أعوذ له يرمي الإنسان هل أعوذنا له أن يرمي الإنسان لا لا مهو الإنسان نعلم لو فرض أن الرجل هذا بعد رأى الشخص يريد أن يقتل الصيد قفز حتى صار في فم المدفع مثلا لا بس هل هو الذي قتل نفسه نعم ايش اعد اعد السؤال يكون عنده لكنه لا يقتل المسلم بالكابل نعم اي نعم هذا عند رفوقها أن لأنه ليس له أن يقتل المعاهد وفي نفس من هذا الشيء لأن حرمة المعاهد ليست كحرمة المسلم ولأن المسلم لا يقتل بالمعاهد فيرجع في هذا إلى رأى إمام إذا رأى أن يقتله يقتله الأسنة تستمع بشيء؟ نعم لا أنتنا درسة نعم. لله من السيطان الرجيم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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِنَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يستوي القائلون من المهمين غنوب للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الراب المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة وكلهم مواد الله الحسنى وتفضل الله المجاهدين على الخائدين أجراً حظيماً درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله وفوراً رحيماً أعوذ بالله من الشيطان العظيم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتوا في سبيل الله إلى أفضل سبق الآية التي قبلها أن الله تعالى يتوعد من قتل أمؤمن متعمداً بأمور عدها عليها نعم حكم جزائه جهنم قاله فيها المعيث هو الجهنم والفلود والغضب واللعنة والعذى الرجل كم خمسة أشياء طيب وسبق لنا المناقشة المناقشة التعطيل الذين قالوا إن الله لا يغضب ولا يفرح عند قوله وغضب الله عزيزه فما هو الذي تؤيده الأدلة فوات، طوات طوات عزيزه <تصفيق> <تصفيق> نعم وهذا مثل من كل هل نبي؟ من عند الله طيب غيرك لما آسفون يعني يغضبون ما المخلوق من الغضب من الله يا سي نعم وغضب وغضب الله علي أن ان الله عليها كان من الصادقين لا او كان من الصادقين ما في إشكال؟ ورودها في عدة مواضع من القرآن ولم تفسر بأنها العقاب. يدل عليه إيش؟ أك. ورودها في القرآن في عدة مواضع ولم تجد في موضع واحد بأن المراد بأن المراد بها الانتقام. ماذا يدل عليك يجلوا أن المراد به حقيقة حقيقه نعم تمام طيب إيه. لماذا انكرها هؤلاء المعطلة الموسى تالله بالغضب قالوا, لأن قالوا ان الغضب ينظر في ان مار في هذا ما نعم قائم الغرض قال يا من جميع وهذا ذلك بالله فما هو الرد عليه السامس يجعل أن يقول أنه غضب وغضب وغضب المخلوقين نعم فلا هو غضب صباح لا يشكل في غضب المخلوقين فغضب لا ممافد صباح غضب المخلوقين دليلنا قوله تعالى ليس كمثله شيء طيب لماذا فسر غضب عبيد الله بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه لا هزت منصور لكن لماذا يقصناه بالإرادة في إرادة المتقام أو بالانتقام ما في الله نعم أهلوك لم يصرفون حقيقة الغضب إلا غير يعني نعم صحيح لأنه مثلوسة جدرها ده فيقول في مرد غضب شعازه الانتقام طيب ولماذا فاستروا في الانتقام نفسه درب لا يعني كيف نظره لكن لماذا لا أجازوا لأنفسهم أن يقصروا الغرض بالانتقان؟ كيف يمكن أن يكون الغرض؟ أنهم يقولون الغرض يعني لو استثمتوا أنه يقيم هذا من الغرض مثلاً هو غليان جميعاً القلب أو القلب أو كذا يقولون أنهم من ذلك يكون إلا كذلك في <متصفيق> أنهم يريدون أن يكون معاً تفجز الانتقان بصيباً مفصل <متصفيق> <متصفيق> على المصحة صحيح. الانتقام هو عبارة عن العقوبة، والعقوبة فعل من الله ليست ليست صفة في فلهذا أثروا. ذكر بعض العلماء أن أكبر ما نرد به عليه القول تعالى فلما أثفونا تقام منه. فما أجمله؟ لو إذا كان عن لا يفل لا يفعل. يقول معناه فلما تقام منه تقام. والعيه الصريحة بأن سبب الانتبعان هو الغابق ونحن ذكرنا قائد حول هذا الموضوع بأن كل ما وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا إثباته واعتقاد أنه لا يماثل صفات المخلوقين هذا هو أشب علينا أما أن الصفة وعظاه لمعاه أخرى معينا بعقولنا وتراهم وتناقض لأن قلنا كل من أكبر في الصيفة ونأبر فهو متناقض لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر كما قرره أهل العلم. طيب من فوائد رائعة الكريمة نعم قوله نعم من فوائد رائعة الكريمة قوله أن من قتل مؤمنا متعمدا فمن جزائه أن نلعن أن يتدعى بحر السلام بقوله ولعنك ويتفرع على هذه الفائدة هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه ونقول أنت ملعون مطلوب عليك أو لا الجواب لا لكن نقول أنت قاتل للمؤمن عمدا ومن قتل مؤمن عمدا فجزائهم جهنم إلى أخذاته فنفرق بين أن نحكم على هذا الرجل بأنه ملعون أو لا لأنه يجوز أن يغلئ يتوم فتذول لعنه من فوائد العاة الكريمة من فوائد العاة الكريمة أن الله تعالى هيأ العذاب كي من بقوله وأعد له عذابا عظيما ويسفر على هذه الفائدة أن النار موجودة من الآن وهو كذلك نار التي يعذب بها الكافرون موجودها كما قال تعالى أعدك للكافرين ورآه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صلاة الكسوف، ومن فائد العسل الكريمة عظم عذاب النار لقوله عظيما والعظيم إذا استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا هذا المستعظم أي أنه شيء عظيم عظما كبيرا. كيف تتخبر خالد؟ فساعد خالد تعالى فما كان من القوم أدوم لكم وإذن فتحريروا وقوزهم وإذن ما أدفعنا فأي شيء؟ ما أدفعنا فأي شيء؟ ما أدفعنا فأي شيء؟ ما إن كان الرجل إن كان الرجل المقول اللقاطي نعم ولا بديه لماذا كيف لماذا لأنه لو كان لو كان هذا الرجل الذي من هؤلاء الطفال لو كان منهم يعني كافر المساء موجب السود إذا كان بينه وبينهم مثاء هذا هو وأيضا لو أعطيناه لا تستقو به عنه علي. إذن من فوائد هو أنه إذا كان المؤمن المقتول من ورثوا كفار فإنه لا دية لهم لا دية لهم أول لأنه لا يمكن أن يرثوهم كفار لأنه لا يمكن أن يرثوهم كفار لأنه لا يمكن أن إلا أنه كان نسل وثاني لأننا لو أعطيناهم لستعانوا به علينا ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضرقتهم بسبيل الله فتبينوا إلى في الخطاب بالهدا لأن هذا مرة علي قل اهلا السلام عليكم هذا هذا لا لا الإغراء. هذا لا هذا التنبيه هذا نعم هذه من المحارب ذكرها ذكرها صحيح الدلال على أهمية الشيء ولهذا صدر بما يقتر التنبيه. التنبيه التنبيه طيب وما الفائدة من كون يوجه النداء إلى المؤمنين أولاً سليم، إيه، الرحمة، خضر، طيب التنبية على أن انتثال ما ذكر سواء أمر أو نهيًا من مقتضيات الإيمان ولهذا خط به المؤمن. ثانيا نعم الدلال على أن مخالفة هذا من نواقص الإيمان أي من مهن. من من القصات الإيمان ثالثا عبد الله دلع. عبد العوا ثالث هنا توجيهه توجيهه لداء المؤمنين رهيب. الإغراء لأنك إذا وصلت للإنسان يا فلان يا مؤمن هذا يحسه ويجعله يحثه كما لو قلت يا رجل يا أيها الرجل تحسه تقول مرتضى رجبك كده وكده فصار الفوائد كم ثلاثة ونحن لم نشرح الآن لأنها شبحت للقر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا رقتوا في سبيل الله أي إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف النيات فيه ثم قال تعالى وآخرون يضعفون في الأرض يبتغون من فضل الله هؤلاء التجار هؤلاء إذا ضربتم في سبيل الله أي خرجتم مجاهدين في سبيل الله فتبين وهذه نزف في قوم خرجوا للجهات فأصابوا قوما قالوا أسلم لكنهم لم يقولوها بهذا هذا الظلم فقالوا فظنوا أن معنى قولهم صبعنا أي بقينا صافئين أي غير مسلمين فقاتلوا فيقول عز وجل فتبين وفيها قراءة فتذبتوا الموضعين يعني. يعني تقرأ فتبين ثم اللي فعل في الآية فتبين أو تقرأ فتثبتوا أولا وتقرأ فتثبتوا ثانيا وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان ليس فيها أربع قراءات يعني بمعنى أنك إذا قرأت الأول فتبين إيش فقرأت الثاني فتبين وإذا قرأت الأول فتثبتوا فقرأ الثاني فتثبتوا ولا جزء خالف تقرأ الأول فتبين والثاني فتثبتوا أو بالعكس فالقرأة إذن قراءتان فقط وقوله فتبين أي أطلب بين الأمر والتبين نتيجة التثبت ولهذا كانت القراءتان كانت بمنزلة المعنى المعنيين الذين يترتب أحدهما على الآخر ما هو اللي يترتب على الآخر التبين والتتبود التبين لأنه تثبت أولا ويتبين الآخر فيكون في الآية في الآيةين أي في مجموعهما فائدة عظيمة أنك تثبت وبالتذبت يتبين الأمر فلا استعجل وقد سبق لنا ذمه ولكن استعجلين في قوله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوه ولو رضوه للرسول وإله الأمر منهم لعلمه الذين يستمتونه منه يقول فتبينوا أتثبت ولا تفهموا على فعل شيء كنتمون عليهم وما أكثر ما يندم الإنسان إذا أقدم على شيء قبل التبير حتى في خاصة نفسه لو أنه أراد أن يفعل فعلا ثم بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعل قبل أن يتروه في الأمر قبل أن ينظر النتائج فتجده يندم فكيف إذا كان الفعل متعلق بغيره يكون أشد أشد كثيراً ما يدخل الإنسان بيته فيجد الولد يصير ماذا يجابني؟ لنضربني أخ ثم يأتي الأب ضرة على الأخ الذي ادعى أصدر منه ضربه وإذا تبين الأمر وإذا الخطأ ممن؟ من, من؟, من الصغير، نقول ستبب لا تقضب حتى تتبين وسبب ذلك أن الإنسان تأخذه الغيرة فيندفن والغيرة إذا لم تكن مضبوطة بحد من الشر وحد من العقل أصبح هي غيرة تعرف ما الغيرة؟ الغيرة فساد الطعام في المعدة حتى إذا تجش عن الإنسان ظهر له رائحة كريمة كأنها اللحم هونت فعلى الغيرة لا بد أن تكون مضبوطة بحج من إيش؟ الشرق والعقل ولهذا قد تبين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن السلام فيها قرأة السلام والسلام وقول من ألقى إليكم السلام أي مد إليكم السلام وابلغه إياكم لأنه مسلم فالسلام هنا بمعنى الإسلام لا تقول له لست مؤمنا بل تلفظوه بإيش بظاهر إحادة لأن هذا هو الواجب علينا أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال لأننا لا نعلم ما تقوله وعما في الآخرة فالأحكام تجري على إيش ألا ما في خبوه كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال تعالى فلا يعلم إذا بعث ما في خبوه وحص لما في السبوه ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح لأن عمل جوارح قد يدفلها الهوى قد يتصنع الإنسان بعمل الدنيا لكسب الناس للجاهدين ما يجعلها لكن عمل القلب لا يمكن أن يتصنع فيه الناس لأنه لا يقع الله بإخلاص إذا كان صالحا وقوله نعم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدين كأن الله عز وجل يشير إلى التوبيع لهؤلاء القوم الذين تعجلوا فإن منهم من يريد الغنيمة تبتغون عرضا في حياة الدنيا لأن كل ما في الدنيا فإنه عرض أي عارض يسوف كما هو الواقع فالدنيا لا شك أنها عرض وأنها تزور أو يزور الإنسان عليها، فأنت إما أن تفقد الدنيا وإما أن تفقدك الدنيا كل إنسان إما أن يفقده ويفقد ما, ما عنده من الدنيا وإما أن يموته فيفقده المال ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى ما الدنيا بأنه سماه عرها لماذا؟ لأنه يزور فما هو الشيء الباقي وثواب الآخر قال تعالى بل تؤثرون الحادثين او والآخرة خير وع والله لقد ابتونا على الدنيا تعينك الله مغان كثيرة سبحان الله لما وبقهم على اراده امينه في هذه القصه اللي وقات وعدهم بان هناك مغان كثيره كما قال تعالى في صورة الفتح: وعدكم الله مغامم تأخذون كثيرة عندهم تأخذون فالله سبحانه وتعالى عنده مغامم كثيرة وما أكثر المغامم التي غنم المسلمون في غزواتهم غنموا أموال كثيرة حتى قيل إنهم أعتدوا في وتوضع في المسجد كأنها صبرة من ضعام منه بالأثياس أو بالجيوش توضع هذه في الأرض كأنها صورة من طعام أو أو كأنها تل من رمل وغنى الناس غناء عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات إسلام. قال الله تعالى كذلك, كذلك كنتم من قبل أي كحال هؤلاء قوم كنتم من قبل أي مسلمين أو كافرين كافرين كنتم أنتم كفار قبل أن تكونوا مؤمنين تجاهدون كفارا على أن تكون كلمة الله العظيم فتبين كيف نعم فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم المن هو العطاء بلا ثمن أي عطاكم الله سبحانه وتعالى عطاء بلا ثمن إلا الشكر والشكر في الواقع ليس ثمنا ليس ثمنا للنعمة لأن الله تعالى لا ينتبع به. من لن ينتبع به العبد الشافر فإذا نعمة الله عليك بالتوفيق للشكر نعمة علي ولو شاء الله تعالى ما شكر وفي هذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصلوا فإذا اتقلت الله لخير إذا أعطت الله خيرا دينيا أو دنيويا ثم شكرته فتوفيقك للشكر إيش؟ نعمة يحتاج إلى شكر فإذا شكرت هذا التوفيق للشكر صار نعمة الأخرى وإذا شكرتها صار نعمة الأخرى إذا لا يمكن أن, أن تشكر الله عز وجل لا يمكن أن تبدأ الشكر ولهذا كان من أفار الوارد عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه سبحانك لا أحسي ثناء عليك أنت كما أبنيت على نفسك، ومع ذلك يمن الله عليه بالإحسان، ونصدم ويجادين عليه، ثم يقال، ثم يقول، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله، أنت المحسن إلينا أولا وآخر، وما عملنا بنسف الإحسان، بل عملنا من إحسانك، وهو يقول، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعركم مشكورا سبحان الله من الذي لي وفقنا لهذا السن الله عز وجل فيشكبنا على ذلك وهو الذي وفقنا لذلك والحقيقة أن الإنسان يعني مملوء من نعمة الله عز وجل لا يمكن نفس نعمة الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لك ولهذا قال فمن الله عليه فتطينوا أعادها مرة مرة للتوكيد لأهمية الأرض والتوكيد للشيء يدل على أهميته ولهذا قال فتبينوا إن الله كان فيما تعملون خبيرا إشارة إذا أنكم لو تعجلتم وزعمتم أو أظهرتم للناس أنكم مترئثون، فإن الله لا يفعل حرب. يعلم حالك والخبير هو العلي ببواطنكم. ففي هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة. أولا أهمية الحكم المذكور فيها. وجهه. التصدير بالندم ثانيا أن امتثاره من مقتضيات الجمال لأنه صدر بتوجيه القطاب المؤمنين ثالثا فضيلة المؤمنين حيث يخاطب الله عز وجل بما شاء من الأحكام ولا شك أن المخاطبة الله من بشخص لأبو وصفه لا شك أنها شرق الناس اللي تدافعون أنت ملك البلد، فإذا قال هذا الملك كيف أصبحت يافلة؟ بس كيف أصبحت يافلة؟ ماذا عجز؟ عجز شرفا شرخ، فإذا وجه الخطبنة الله إذا وجه إذا وجه الله الخطبان المؤمن كان ذلك شرخ اللون، ومن فوائد هذه الكلمة وجود التثبُت. في الأمور حتى في بالله لا بد لابد أن تتمكن وشذلك قوله فتبين وهذا كله أمر والأصل في الأمر الوجوب لا سيما بمثل هذه الأمور الخطيرة ومن فوائد الأولى الكريمة أن الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر في ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولم يقل لست مسلم لأنه ألقى السلام واستسلم لكن لا تقول لا لا لست مؤمنا يعني لم يدخل الإيمان في قلب ومن فرائب العالم الكريمة التحديد من هؤلاء الناس الذين يتهمون المسلمين بأن عملهم عياء بعض الناس رحيات الله يذكرها شخصا وأثنى على الانجة لأنه يعمل العمل الصالح قال هذا مرائب في فيكون بهذا القول وارثا للمنافقين لأن المنافقين هم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والصدقاء والذين لا يجدون إلا جهد ومن قائد هذه الأكتريمة أنه لا يجوز لنا أن نتعدى الظاهر الذي يبجو من الإسان حتى وإن وجدت قرائم تدل على خلاف ظاهري. الدليل ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وقد وقع مثال تطبيقي لهذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أسامة بن زيد رب الله عنه وعن نبيه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجل من المشركين وقد لحقه بالسيف فقال الغتل لما غشه أسامة وأذك قال لا إله إلا الله ولكن أسامة قتله يظن أي شيء أنه قالها خوف من القتل ولم يقلها من قلب فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فجعل يقول أقتلته بعد أن قال لا الله كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت هو الله جاءت الكرن هذا حتى قال وسامة تمنيت أني لم أكن أسلم يعني تمنيت أن يكون هذا في حال كفري حتى أؤمن أسلم فيقفر ما قتله لأن من أسلم رفل الله له ما سلف في كفره مهما كان فأقول إن هذا يدل على التحليل والحذر من الحكم على الناس لما يخالف الله ونحن لا لا لا نكلف ما لا نتقل والله لو أن الله جعل حكمنا على الناس على حسب الباطن لهلك من يحقق الباطن لا يمكن نحن <تصفيق> <نعم. تصفيق> لا ليس لنا الوضاح. الجواب الأسهل نعم نعم لا علم جعل في, في كل كل ما شرع هذا الموضوع لا قد يكون مثليين في قراءتان متبادلة لكن في هذا الموضوع نص على علمه. إذا قرأ فتبينه في الأول يضغط الثاني لا هالإسماء لا هالإسماء أفضل أنه نعم لكن لا يغلي في واحد. نعم يقول إذا يكترس الكفار بالمسلمين فماذا أفعل؟ هل يجون الإختيام على قتلهم؟ أو لا يجون نعم؟ فيها خلاف العلماء بعضهم يقول إذا لم نتوصل إلى قتل الكفار إلا بذلك فيقتل المسلم ويكون شهيدا وبعضهم يقول لا لأن داع المفاسد أو لا من جلب المصالح والأقرب أن ننظر ذلك إلى المصلحة. قد يتكرسون بعشر وهم قلوب، وقد يتكرسون بألف وهم عشر مثلا فينظر المصلح؟ نقرأ آتى الثلاثة. نقرأ آتى الثلاثة. تثبت لا لا كل واحد. مثل قراءته. إن قرأ تبينوا في الأول أقرأ في الله ما مكسور اللي قبله وهذا لأ لم ي وهذا لأ لم يذكر اسمه ولا ومن لم يذكر اسمه فهو مجهول ومن شرق قبول الخبر أن يكون المخبر معلوم ومن شرق جواب السؤال أن يكون السائل معلوما على كل حال الجواب فهم جميع نقص من التالي كان أحدث سؤال معين ما معين ما في معين أعوذ الله من الشيطان الرجيم لا يستوي القائلون من المجدين غيره للقرض والمجاهد نفسه بالله بأمواله وأنفسه فضل الله المجاهدين بأمواله وأنفسه على القائد درجة وكلا وعلى الله المسنى وَقَالُوا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ طَوَّعَ جَهَنَّمَ لِمَنْ كَفَرَ بِرَبِّهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُصَّادِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا قالوا ألم تجد الله واسعة فدنها له فيها فهلاك مأواها من وسأت نصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدات لا يستطيعون حيل لا يستطيعون حيل ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعدو عنهم وكان الله عقوة ورحمة الحمد لله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى ربكم سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ما معنى فتبينوا إذن فيها قراثة تبينوا وتدبتوا فما معنى تبينوا؟ كيف؟ وتدبتوا لا ذكرنا بينهم فرق؟ نعم أي التبين والتريض والتدبت والترين أتى التذبت التذبت هو طلب الحقيقة الحقيقة في الواقع مم. طيب يعني الآية أو اعتراعتان مقدمة ونتيجة تذبتوا طلب حقيقة الأمر والواقع وتبين هو البيان يعني بيان الشيء ذات التدبط وهذه النتيجة نتيجة التدبط أن الإسلام يتبين له الأمر فتكون القراءتان إحداهما المقدمة والثانية للنتيجة طيب هل القراءتان موزعتان على كل كلمة وحدها أو في الجميع أحمد والثانية قراء يعني إذا قتلوا تبيون في السنة تبيون وإذا قتلوا تدب شوفوا السنة تدب ت يعني ما نحن إن القراءة إن قراءتهما في حطراتين في الثانية نفس القراءة إذا لم فيها إلا فرعة طيب لو قلنا إن هواسع صرادا حرقات طيب قولت باركوا تعالى تبتون عرض الحياة الدنيا ما معنى تبتون ها حين ابتغى بما اراد طيب هل لك دليل على أن ابتغى هنا بمال ارادك طيب يا اخي مثل تجد في تدريمه القرآن إيش لا خالد قيد ومية ومية تانية نعم أنا أريد تفسير الآية بالضبط تبتغون عرض الحياة الدنيا هل في القرآن نظيرها بالضبط وعبر عنه بالإرادة نعم <تصفيق> لا. قال الله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخير لماذا سمي ما في الدنيا عرضا محجوب لأنه يا ارهو كم من عليه ثقل وكم من ثقيل وقنا ثم إن الانسان إما ان يموت أو يكذب مال طيب او يكذب مال قول الله تعالى فعند الله مغانم كثيره ما موتى الروادج جمله مما قبلها في المعنى وبيض الله في المعنى. ايش نعم اسطر ليه لا اطمئن على ان راسك على عنده مغالب كثيرة وهل وقع هذا خالد حمل وقع اتذكر شيئا طيب وكذلك مال البحضين جاء وقومت المسجد وكذلك السحوات الإسلامية في بعد حدث والأحب قوله كذلك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه ما أوضع هذه الجنة من قبلها المعنى نعم حسن يذكرون بأن حالها ان حالكم انتم كحالها يا اخفاق كنتم كن فانا تعذب طيب ما الفرق بين الخبير والعليم اينا نفع اينا يعني الحكيم بس الحبيب لا الولير الحبيب هو العلم بالامور ها ها ها العلم إذا أُذَكَر واحدة إذا ذكر واحدة شمل العند بعض الأمور وظواهرها وإذا ذكر مع الخبير صار الخبير والعلم بظواهر الأمور والع العالم والعلم بظواهرها مثل قوله تعالى قال إن بأني إيش العلم خير طيب فونه تعالى بما تعملون انت من العين جمعا كمن لك بما تعملون ان الله كان بما تعملون خبيرا لماذا قد المعموح هل المقصود إفادة الحصري كما هي الطائدة أو المقصود شيء آخر وما الذي يمنع الوجه الأول نعم سمى يمنعه أن الله يعلم أن الله خبير بما يعملون وبغيره. طيب إذا ما ما المقصود؟ المقصود التهديد. تهديد هؤلاء كأنه قال يعني والله تعالى ماذا؟ عما أفرضه كأنه قال إلّا أعلم شيئا فأنا عليم بما تعملون. سيقول إذا الفائدة ذلك. ليس الحصل لأنه راح يعلم ما عمل هؤلاء وغيرهم وغيره. المقصود إيش التهديد يعني لو قولوا أني لا أعلم شيئا فأنا عليم إيش بما تعملين انتبهوا لآلفين طيب في الآية الفوائد تؤمن آخر الفوائد ها يعني إذن قولكم ما أخذ الفوائد عاماً مليد بالخاص يعني ما أخذ الكل طيب مش أخذ عيلا وليد بس هذه بس هل كل ها طيب من فوائد الالت الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بطواب الأمور لقوله كان بما جامعنا خبيرا ويذل لذلك ايضا قوله تعالى قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن فقد فسر النبي صلى الله عليه واله وسلم الباطن بانه الذي ليس ايش ليس دونه شيء يعني ما نشيء دونه كل شيء بامره كل شيء بكلمه كل شيء بسن كل شيء ببصر فعلوها سواء فوق كل شيء لا يمنع من علمه بكل شيء فاضح، طيب من فوائد هذه الكريمة تهدي الإنسان أن يعمل ما لا يرضي الله أزوجك يعني لا تظن أنك إذا عملت شيئا فإن ويقف على الله أبدا ومتى آمن الإنسان بهذا ونسأل الله أن يجعل منه وأن من وياه من المؤمنين متى آمن فإنه لن يقدن على شيء لا يرضى أن يعلم يعلم هذا حتى في قلبه يحفظ قلبه من الانحراف والانجراف إذا علم بأن الله تعالى خبير بنعم لكن هذه المسائل تاجرة فتنة وأنسان يكون دائما مراقبا لله سبحانه وتعالى خائفا منه كلما حم بشيء ذكر عظمة الله عز وجل وعلمه بما سيعمل حتى يمتنع إنساء الله تعالى نحي قروبنا في ذلك لأن في غفية عن هذه الأمور يغلب الهوى على الهدى تجد الإنسان إذا هوى شيئا فعلم ولا يفكر أن لديه بقيبا عتيبا ولا يفكر أن الله سبحانه في تلك الساعة يعلم ما يحفظ ولهذا قال المديون عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني كين يزني وهو مؤمن لو كان لو إيمان ماذا لأنه يعلم أنه سيعلمون. طيب ثم قال تعالى لا يستوى القاهرون من المؤمنين غير للضرب غير للضرب والمجاهدون كسب الله لا هذي نافية ويستوي فعل المضارع والقاعدين الفاعد والمجاهدون معطوف عليهم المجاهدون معظفة على القاعدين وذلك أن من الناس من تمنى تمنى على الله الأمان تمنى أن يكون مثل المجاهدين في سبيل الله وهو قاعد وهذا لا يمكن ولهذا نفى الله المساوات فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين القاعدون عن إيش عن الجهة. ثم قال غيروا للضرر وفي غير قراءة الرفع على أنها صفة للقاعدون والثاني النص على أنها مستثنى وقلاهما قراءتان صحيحتان ثقيتان. فيجود أن تقرأ غيروا للضرر أو غير أول الغرق. وهذا فيما بينك وبين نفسك أو فيما بينك وبين طلاب أهل العلم الذين يفهمون أما عند العلمة فلا تتكلم لهم قلاعاتين لأن في ذلك مفسدتين خاصة وعامة الخاصة أنهم يتهمونك بالخطأ رسول الله مع خلف إمام يلحن. يقول لا القاعدون من المؤمنين غيره الضر، واللي بالمسح غيره الضر. إذا هذا إمام ما يصل. ليش لأنه يلحن. ثانية نأخذ العامة أن الناس إذا قيل لهم إنه لم يلحن ولكنه أخذ بقراءة ثانية ربما تهبط علىنا القرآن في نفسه كيف القرآن يختلف. القرآن سبحان الله يختلف فلهذا لا ينبغي عن يقال لكل إنسان إن في هذا قرار وقال علينا رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أي بما يمكنهم معرفته من غير نفور أتريدون أن يكذب الله ورسوله الجواب لا إذن حدّذ الناس بما تبلغه ويقوله وبما يمكن أن يخدموه ويعرفوه وليس معنا قولي حدّذ الناس بما يعرفون أن تحديثوهم بما كانوا قد عرفوا لأن هذا ما كتائه لأنه قد عرفوا لا حاجة للتحديث اللهم إلا على سنة التذكير بعد الغفلة فهذا يمكن طيب يقول أنزل وجل غير أولي الضرر وما هو الضرر الذي يسطط وجوب الجهاز بيّنه الله تعالى في قوله ليس على الأمان حرج ولا على من الحرج ولا على الأعرج حرج هذه هذه العذار الثلاثة وقال تعالى ليس على المرض ولا على نزل الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون من ينفقون حرج شرق إذا نصحوا لله ورصمه هؤلاء هم أحد العذار والمجاهدون في سبيل الله بأموال المنقصين المجاهد هو الذي بدل تهده في إدراك ما يجيه وقوله في سبيل الله أي في شريعة الله وهذا يشمل القصر والتحرم القصر بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل أتم لتكون كلمة الله هي العليا فهو في التحرك أن يكون جهاد على وفق الشر أن يكون جهاد على وفق الشر بحيث نقوم به حينما يكون فرضا أو, أو سنة ونحتم عنه حينما يكون ضرره أكثر من التحرك به انتبه يعني مثلا لو أن لو أن الأمة الإسلامية عندما تأخر في السلاح في العدد في في العدد أيضاً والأمم ضدها أقوى من ها السلاح وأكثر وعدداً فهل من المستحسن أن نقاتل لا ولهذا لم يوجب الله القتال على الأمم الإسلامية لتحين فارق إيش مستعدة وقادرة وأعدو لهم ما استفعت منهم إذا في سبيل الله يشمل معنيين المعنى الأول إيش القصر بأن يكون قصر مجاهد يطامس شريعة الله أن تكون في المكروه العليا والوجه الثاني والمعنى الثاني أن يكون على وصية لأن في الظرفية والمظروف معه سبيل الله هذا المفروض إذا قلت الماء في الكوز ونقول في الكاس أحسن لأن الكوز هم كما تعلمون الماء في الكأس الضر الكأس المضروف الجهاد في سبيل الله لا أبدو سبيل الله أي في شرع في شرعه الذي شرع نعم وقولوا بأموالهم وأنفسهم ألبى هذه كقولك قطعت بالسكين وضربت بالعصا فهي التعبير يعني في معنى أنها ربيان أداء التي حصل بها الجهاد والجهاد يقوم بالأموال ويقوم بالأموزس وقدم الله الجهاد بالأموال لسببين السبب الأول أنه أهون على الإسلام الأثر في ذلك عبد العوا أهون على الإسلام القتال بالنفس غالب هو أهوى على الإنسان في الغالب ما القصد أهوى على الإنسان في الغالب وشيء ثاني قد يكون نفسه أكثر لأن الإنسان بنفسه يقاتل ويقتل إن شاء الله لكن إذا كانت أماله كثير وبدل الأموال العظيمة كم يمون من المجاهدين أين عشرات أو مئات أو أكثر وأنفسهم يعني دواتي ثم بيّن الله عز وجل وجهاً في بائم الاستواء وقال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وهذه الدرجة لم يبينها الله عز وجل لكن قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا يستفاد منها أن هذه الدرجة درجة عظيماً كبيراً ليس تهيئا وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أن الجنة مئة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله وكلا وعد الله الحسن كلا قد تسكل علينا يا آدم المزكرية لماذا نسكلها معا لاس محوياً إذا لس عرب لس عربية نعم طيب ما في المقدمة إيش في وقت السنة ما في ثاني أو أول خالد طيب ولا يكون هذا من ذلك الاشتغال لماذا لا يكون من ذلك الاشتغال لأن العامل لم يشتغل ضمير المفعول وكلا وعد الله الحسن الحسنة هي الجنة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله تعالى للذين أحسن الحسنة وزيادة قال الحسن الجنة هو النظر إلى وجه الله، فالحسن إذن الجنة، وهي وصف لموصوف محذوف تقديره الموعدة الحسن، وعد الله غنو عده ولا وهي اسم تفصيل كما تعرف، وهي اسم تفصيل كما تعلمون، يعني لا غاية في سوى كل ما يوجد من الحسن فهو دونها لأن الحسن أسم تفضيل أعلى ما يكون الحسن. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما شفتغك بالأول والثاني فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الأول في المنزلة والثاني في الأجر. في الحجم حجم الأجر والثواب فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفر ورحمة وكان الله أفور رحيم الله أفضل درجات هذه بدء أو أفضيان من قوله أجرا درجات منه وقد أبهمت بالآية لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك بجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، وما ومغفرة أي مغفرة للذنوب ورحمة أي تسيرا للمطلوب وباجتماع المغفرة والرحمة يزول المرهوب ويحصل المطلوب يزول المرهوب المغفرة المغفرة دمض الحصر واستحق العقوبة عليه ثم غفر له والرحمة تحصل المطلوب وهي فوق المغفرة ولهذا جاءت المغفرة سابقة للرحمة في الغالب لأنه كما يقال التخلية قبل التحميل طيب المغفرة تكررت في القرآن الكريم وفي هذا القرآن أيضا ومر علينا أنها مشتقة من أين بداية الله من أين هي مشتقة المغفرة من المغفر وهو ما هو المغفر أول ما هو المغفر العمامه يعني يلبس على البدن على إيش يعني البسارباس من الخشب سيف البسارباس يعني السيفة طيب يستر بايش يستر بايش إذا نظر خشب أو خزب جلب هل أن الجلب يمنع من السيف ما حرب الله يلا موسى اي وصي اي لكن من اي مادة من اي مادة اي لا من... اين صحيح يسمى الخوضة وهي عبارة عن شيء مثل اناء يلبس على الرأس من الحديث حتى يعتقى بالسلام ويعتقى به السيد إذن هو مشتق من المغتر فما معنى مغتر أحسن ستر الدم والتجاوز عنه لأن هذا مقتضى الاشتقال طيب الذين يقولون الغطر في اللغة استفروا هل أحاطوا بالمعنى أو لا هل إذا قالوا غافل ولا سافر، إذا الطبيعة هذه أكبر مغفرة لأنها سافر، نعم خالد، طيب، إذا نادر من تكمن مع الواقع، ليس كل وقت سافر هو واقع، تمام؟ وقال الله وكان الله غفورا رحيم في هذه الأسفريمة عدة فرائح منها نقل التساوي بين الناس والعجب أننا نسمع من يدندن كثيرا فيقول إن دين الإسلام دين مساواة وهذا غلط على دين الإسلام دين الإسلام ليس دين المساواة ولكنه دين العجل وهو إعطاء كل أحد ما أسعب ولذلك تجد في القرآن الكريم أكثر من القرآن نفي المساواة ما هو إثبات قل هل يسعوا عنه البصيل هل يسعوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يسعوا من أفضل قبل فتح وقاتل وهذا ما فالقول بأن الإسلام دين مساواة الحقيقة قد ينبني عليه مبدأ خطير وهو أولا تسوية الذكور مائل وأن تطبيل الذكور علينا تعتبروا مخالفاً لدين الإسلام ثانيا الاشترافية تسوية الناس في إثناء من المال الغني نقيم الفقير لأن الدين دين المساواة. لو قالوا الدين دين, دين الموازاة، ما كان صحيح. لا، ولهذا انتشر التعادل المصابق وما أشبه ذلك. طيب. كان خالد حامد يشير إلى سؤال. جا الأسئلة. طيب. ايش نعم. هيك. الضائن للتعظيم، للتعظيم، أي درجة عظيمة، ولهذا الصراخ فيما بعد بأنه درجات، <تصفيق> إيش؟ <تصفيق> نعم. على كل حال تفكير الكلمة. الكلمة له معان كثيرة، حسب ما توصف به. توصف النكره بما يدل على القلة أو بما يدل على الكرة. نعم. لأ عظيم لعشنا عظيم لأن مرت راب الرحمة ماتت في في المرض خاصة، وكم في آفة قليلة غلبت آفة كثيرة، لا لكن هذه مسألة خاصة في بلد، ولهذا قال الله تعالى: يكفون منكم مئة، الآن تقول الله عنكم وعالم أن فيكم ضعف، فكيف منكم مئة الصادرة يارب مئة؟ وصدر. وأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر من خير. الجهاد المرافقين لا يمكننا بالعلم لا لا لا بالواقع وقال في القرآن وجاهدهم به جهار كبيرة العالم الحق كم الإنسان يبلغ المتجفز لمناظرتي يتدين هنا اختار صحيح السبب السابق المجلس عدواني يكون سارح يستفد المجلس سابقا تعدي تعدي ظهر المساو كيف نحن وعن الغذبية المعامل أولئك ظهر المساو والظهر المساو المسا. نعم وطرق ثم